بسم الله الرحمن الرحيم أ ه ل ا بيكم و ب س م ة أ م ل ج د ي د ة ب س م ة أ م ل ا ل ن ه ا ر د ة ق ص ة م ص ر ي ة أ ص ي ل ة والله العظيم المصريين دول اصله اوي تعرفينها ح ك ي ق ص ة ا ل ن ه ا ر د ة ليه ل أ ن ه ا ق ص ة ح ل و ة ق و ي ق و ي ق و ي إ ح ن ا ليه دايما يا ج م ا ع ة ب ن و ع د نبص للمصريين يقلك و ل د ه بيعملوا أ خ ط ا ء كذا والمصريين و ا ل أ م ا ن ه كذا ومش عارفوا السرقه كذا وليه د دايما بنطلع غسيلنا الوحش طب أنا بقى هطلع بيتاجر في الحبوب دوره ومش عارفه ايه وايه وايه موجود في, في, في, في الدلتا م ص ن ع ه وشركاته و ل و شريك شريكه مسيحي هو مسلم وشريكه مسيحي بيشتغلوا مع بعض بقالهم سنين متعودين على بعض و ا ا ا المهم في وسط ما ه م بيشتغلوا جت ص ف ق ة وكان الـ الـ الشريك المسيحي مسافر و ا ل ص ف ق ة دي خارج ا ل ش ر ك ة يعني ص ف ق ة ج د ي د ة ك م ي ة ك ب ي ر ة جدا من الحبوب و ا ل د ر ه ومش ع ا ر ف و ايه جايه جاي البلد و ح ي و ز ع و ه ا مع بعض فالشريك المسيحي ملحي ملحقش يمضي على الورق ان هو ه شريك في ا ل ص ف ق ة دفع فلوس للشريك المسلم وملحقش يمضي على الورق وكان مسافر فاتصل بيه شريكه الي ل بيحكيلي بقى ا ل ق ص ة هذا الرجل التاجر ا ل أ م ي ن المصري الحلو الرائع اتصل بشريكه وقاله ل يا عم تعال نمضي على الورق عشان تضمن حقك قاله ل أنا, انا مسافر قاله ل قال يا عم محدش يضمن ا ل ح ي ا ة من الموت الله يخليك تعال امضي قاله ل يا عم في بيتها إ ن شاء الله لما أ ر ج ع بعد ث ل ا ث ة أ ي ا م أ ج ى امضيلك على الورق خلي ا ل ب ض ا ع ة وكلها عندك قال له يعني محدش يضمن حياته وموت. قال حياته ثلاثة أيام لك. بعد يومين كان هذا الشريك المسيحي له له لك يعني يضمن يومين ورجع بعد نموت محدش توفى وتوفى وملحقش يضمن حقه في ا ل ص ف ق ة وملوش أ ي ح ا ج ة على الورق بيحكيلي هذا الصديق ا ل أ م ي ن التاجر والصفقة و ا ل ص ف ق ة كانت ك ب ي ر ة ق و ي و ا ل ر ج ل دفع ويقدر ياخدها كلها لوحده مفيش أ ي ح ا ج ة تثبت اما ت ص ل بابن الشريك التاني المسيحي وقال له أ ر ج و ك هات أ م ك وتعالوا ا ب ل يا ستي جوزك له عندي مبلغ كذا مليون نصيبه ف ي ا ل ص ف ق ديا الي ل ما مضاش عليها ولا و ر ق ة ومفيش ا اي ح ا ج ة تثبت انها ب ت ع ت ه ح ق ك م هيوصلكم ل خلال هذا الاسبوع بعت الفلوس وصلت الفلوس ايه انت بتحكي ا ل ح ك ا ي ة دي عشان تقولي عشان تكلمنا عن ا ل ا م ا ن ة لا والله انا عايز ا ك ل م ك م عن المصريين المصريين فيهم حاجات ح ل و ة بس ص دي قصه حقيقيه يا ج م ا ع ملايين ملايين و ر ج ل مات ومفيش ا ح ا ج ة تثبت و م ر ا ت ه ما تعرفش وابنه ما يعرفش يعني خلاص بس ربنا موجود المصريين يا ج م ا ع ة حلوين اوي خلونا, خلونا نطلع الحاجات ا ل ح ل و ة الي ل فيه خلونا نحكي القصص دي الله ي خ ل ي ك يا ج م ا ع ة احكوا لولادكم بلاش تبقى كل الحكاوي حكاوي نصب و س ر ق ة أ ن ا عارف طبعا ان فيه نصب و س ر ق ة وانا يعني انا عايش في وسط الناس وشايف وسامع وعارف و... لكن لا يا ج م ا ع ة خلونا نطلع ا ل ح ل و خلونا ننشر للعالم غ س ل ن ا الحلو ل ا ا د ن أ ن ا عايز ابني يشوف ان مصر فيها حاجات ح ل و ة كتير وفيها أ م ن ا ء كتير يحسن لو بقت كل الصور الي ل بيشوفها صور مش ك و ي س ة طب ما هو ح ي ط ل ع أ م ي ن ازاي ح ي ح س إ ن ه غريب الله ي خ ل ي ك و ب س م ة ا ل أ م ل مش هتيجي إ ل ا لما نحكي لولادنا ح ك ا ي ة زي الي ل أ ن ا حكيتها ا ل ب ل د مليانه خير وفيه أ م ن ا ء كتير مصر فيها ناس اصيله مصر ع ر ي ق ة يا ج م ا ع ة احكوا ولادكم على مصر ا ل ج م ي ل ة مصر الي ل فيها مصريين رائعين افضل بسمه الامل シュクランをさよなら。